الحمد لله وكفى وسلام على أبادي الذين اصطفى لا سيام النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وعلى بيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام نسأل الله للعلى أن يجركم على ما من الحرص ما نرى منكم من الحرص على طرب الهلم نسأل الله للعلى أن يهمنا الله على الإخلاص وإياكم وأن يجعلنا من ربانيين الذين يتعلمونا وتعبدونا فإسعى لنا تنشي ذلك بين الناس ننظر الله رعاً سمعنا طلبة وعاها فأداها كما سمعها <تصفيق> رب حامل فقه ليس بسطيع رب حامل فقه إلى من هو أفضل منه نظل أننا في إصبعينا نأخذ الأدلة الملوية على القواعد الأسرية فنبدأ بها ب... بإجازة أيضاً أن القواعد هذه القواعد أكثرها مبدا العقد العقد ليس الاسولي عامه نبدا بهذه القاعده الأسباب تأثير في المسببات بالاسباب تأثير في المسببات المسببات لمساله قضيه حق مش اصوليه لكن ايضا نجعل لها بعض التطبيقات المهمه هذه القاعده اصلها حديث مسلم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم لان سنمساله احباب على قرب القرب من المسجد او المسك المسكن نكون في بعد عن المسجد وكانوا يقولون ان سيدنا محمد يحب ان بجانبه فبين لهم الرسول ان, أن لا يغيروا مكانه لانه الله جل وعلا يكتب لهم هذه الاثار فيرتقون ما تفعلونه ان الله العلى إلى المسجد يرفع الله العبد بكل خطوة درجة ويحط عنه بكل خطوة خطيئة والحديث الآخر من أحب أن ينسأ له في أثره فليصر رحل وجه الدلالة من الحديث الأول بأنه لما أخذ الأسباب في الساعة إلى المساجد كانت لهذه الأسباب تأثير في التقدم عند الله تلك الشولات في عظيم الحسنات كل خطوه حسنه كما قال الرسول من بكر وابكرا وغسل واغتسل وذهب الى الجمعه ماشيا فدنا ولم يركب فدنا من الإمام فانصط ولم يلغى كتب الله له بكل بكل خطوه اجر سنه قيامها وصيامها اذا السبب الذي جعل الله الذي جعل الامر للمكلف لهذه الحسنات العظيمة والرضا هو السعي إلى الصلوات المشي إلى الصلوات الحديث الثاني من أحب أن ينسأ له في أجله أو في أثره فليصل رحمه البركة في الرسم والبركة في العمر تكون بسبب وهذا السبب هو وسيلة الرحم وعن تفسيرها العقدي هو أن الإنسان يكتب له في كتب الملائكة بعمر خمسين مثلا فيكتب الله جل وعلا له سبعين في اللوح المحفوظ لأن الذي في اللوحة المحفوظ لا, يبدل لا يتبدل بحال فيكتب في صحب ملاجب خمسين والله جل وعلا بيّن أن هناك أسباب يددت فيها العمر ألا وهو سرط الرحم بعض العلماء كان قد وجه توجيه آخر قال فلينسأ له في أثر من باب البركة لا من باب الكسرة العينية الحسية هو الصحيح؟ لا لا مخالفة بين الكسرة الحسية وغيرها لأن المكتوب في لوعة المحفوظ شيء والمكتوب في صحب الملائكة شيء والله جزء على يقول يمحن الله ما يشاء ويثبت طالع علماءنا يبصعه في الملائكة تتبدل فيها فقد أخذ بالأسباب ووصل رحمه وبصرة الأرحام والأواصر الموجودة في المحبة, المحبة بين الأرحام ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه لذلك للأسباب تأثير ومن الأسباب التي يكون لها تأثير أما قال الله جل على تلكم, تلكم الجنة التي أرسموها أكملوا بما كنتم تعملوا إلينا السبب بدخولكم الجنة مع بعض رحمة الله جل العمل بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون ظهر الفساد للبر والبحر بما كسبت أيدي الباء هنا بقى إيش سببية بقى سببية بما كسبت أيدي, أيدي الناس فإذا الأسباب لها تأثير في المسببات في النتائج وهذه المسألة هذه المسألة كما قلنا قاعدة حقها قصورية لكن زرعها المتكلمون في علم الأصول وهذا الذي يؤخذ على علم الأصول المسألة هذه اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة طرفان ووصل الأشاعرة يقولون لا تأثير للأسباب قط لذلك طبعا هذا مناجهم معروف ولذلك أفصل الأشعار منذ تجدهم جبرية يقولون أنت الآن رجل أخذت اللحم ومعك السكين فأخذت السكين على اللحم ماذا يفعل السكين في اللحم ماذا يفعل متأكدين ممتازين يقطعوا هم يقولون السكين لم يقطع اللحم يا جماعة وجدناها نصفين الآن قالوا السكين لما يقطع اللحمة جنونة كيف؟ قالوا خلق الله القطع عند وجود السكين مع اللحمة ما أنا عنيش هنسقط في أبوها كان تدرسوا المذاهر والفكر عشان انت ايه؟ هاا عشان انت عايش بيها معلمة نعم هذا هو يقولون يقولون اذا اخذت الحجار فضربتها في الزجاج ايش اللي يحدث قالوا لا الحجر لن يكسر الزجاج قالك الله كسر الزجاج انت ايه انت الحجر فايش يقولون قال الله القطع انت التقاء السكين اه يقولون الاسباب لا تؤثر في الذنوب لا تؤثر لا تاثير لها المعتزلة قالوا بل للأسباب تأثير وتأثير الأسباب ولو لم يأذن الله نعوذ لهم من غضب الله قالوا السكين بد أن تقطع اللح ولا تتقلق وإن لم يأذن الله عشى الله. أدب براق نعوذ لهم من غضب الله ويقولون الزلاد ينكسر بالحجارة ولو لم يأذن الله ما فيك أما أهل الصنع الخيار العدول الذين يعتقدون فرمضون يعتقدون صحيح قالوا للأسباب تأثير اللحم ينقطع باستكين والزجاب ينكسر بالحجر قالوا وتأثير الأسباب تحت إذن الله لأن الله قد يعطل الأسباب عن لا يجعل لها تأثير فالأمر تحت قدرة الله ولنا في ذلك أدلة كثيرة إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام ألقي في النار والنار سبب في الإحراء قد يعصلها الله جل فعلا وهي في الغالب تحرق لو ألقي في النار أحد ما خرج منه طيح ولا لا ومع ذلك إبراهيم ألقي في النار فقال الله جل على يا نار كوني بردا وسلام هي تحرق أول وعندنا الرد على الطائفتين من نفس الحالة لما ألقي يا في النار وجاءه جبريل فما قال إبراهيم إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل لأن إذن عباس كما في الصحيح قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها جبريل حين ألقي في النار استخو Prime قال إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإخشأهم فجادهم إمام وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انظر الى الرد على الطائفتين الوساق في يد ابراهيم يحترق يحترق بايش في وقع والنار فيها ابراهيم ولم يتاثر لم يحترق هنا أذن الله لها وهنا لم ياذن الله لها فثبت ما نقول بانها ثبت في الاحراق ولا تاثير ومع ذلك قد قد قد يعصلها الله جل في علاء لما حدث مع المسلم الخولان من التابعين عندما جاء به مسلم الكزام على أن الله ما يستحق الكافر هذا الذي ادعى النبوة وهو يأخذ أذن فيقول له تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً يقول نعم أشهد فيقول تشهد أنه يتكلم عن نفسه نبي ورسول فيقول له لا أسمع فيقطع عليه أذن وهو يستمر على ما يقول فأضرم النار وألقاه فيها فلما ألقاه فيها لم يحترق حتى عمر وقال لما رأى مرحبا بمن أكرمنا الله جل في علاه لأن نراه وقد فعل به ما فعله الرحمن جل في علاه المطر سبب في الإحراق وهذا بالإجماع صح هو سبب في إيش في صح سبب في, في إنبات الزرع أنظر. مع أنها سبب قد تتخلف على المسابق قد يعطم الله جلال فعلات وهذه عندما قال الله سلم دعو دعوت ربه ألا يهلك أمته بسنة بعام. يعني بسنة عامة السنة ليس في القحط القحط بلاء لكن السنة شد بلاء إيش السنة قال علماؤنا أن تنطر السماء ولا تنبت الأرض هذه السنة يبقى السبب موجود والله يجعله وتخلق لا يؤثر فإذا أهل السنة الجماعة يقولون للأسباب تأثير وهذا التأثير تحت إذن الله جل قد يعطله الله جل في قد يضرب المرء باستكين التي تقتل ولا يقتل ولا يمت قد يشرب المرء الثم ولا السم سبب في القتل توافقون تحت مئة مشارسين الحمد لله. السم سبب في القتل وقال يتخلف نأتي بالمثل على الطريقتين للرد على الطائفتين امرأة من اليهود امرأة من اليهود علينا الله ما يستخدم امرأة من اليهود دعت الناب سلم على شات ثالث أحب شيء الشات للناب ايش؟ قالوا الزراع فأخذ الزراع فملأتها سما قاتلا فأخذ من سلم الزراع ونهس نهس نهس نهس بأبي هو أمه نهس أي كان فيها والسم يصوح. وهنا تكلمت الشات لأنها مسمومة فكان من سلم راحل وكان قد أكل منها البراء بن معروف وأبو بكر عند الله عنه فننزلها بعد ما نهس واخبرته فقال لها فعلت كذا وكذا قالت نعم قال وليمه فقالت كنا نقول ان كنت ملكا فتهلك ونرتاح يعني تكون كذبا فتهلك ونرتاح وان كنت نبيا سيخبرك عونجك الله جل وعلا ايش اللي حدث في الطال ايش اللي حدث انباه وانجاه ولا ما انجاه استيقنت الملعونه بانه نبي ولا ما استيقنت اسلمت لا ما اسلمت سبحان ربي العظيم لكن نحن بصدد القاعده الاصوليه ماذا حدث اكل النبي وتخلف الثم عن تاثيره باذن الله اكل ابو بكر وتخلف الثم عن تاثيره اكل البراء بن معرور فمات اعمل الثم في قاتل إذن للأسباب تأثير لكنها تحت إذن الله مثل أقف الصم أما دخل خالد على ملك الروم بعدما تحدث وقال له أشرب الصم ولا أموت قال فعلا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء البصير ماذا حدث السبب تخلف صح أو لا فإذن الأسباب لها تأثير لكن هذا التأثير تحت إذن الله وهذا وصد بين طرفين بين غلو وبين جفور هذا بالنسبة لهذه القاعدة وهذه القاعدة كما قلنا قاعدة عقضية هناك قاعدة أيضا لغوية هل مبدأ اللغة توقيفي أم اصطلاحي مبدأ اللغة توقيفي أو اصطلاحي أصل هذه القاعدة لحديث نبوي حديث احتجاج آدم وموسى قال أنت آدم أبو الأنبياء أبو البشر أنت علمك الله الأسماء فهنا سنقضل أنه قال علمك الله الأسماء فأخذ بها أقوام وقالوا وهذا قول الأشعر والظاهرية قالوا اللغة توطيفية يعني إيه توطيفية يعني من عند الله ولذلك نقول القرآن حاكم على الشعر وعلى غيره البلغة تظهر أن القرآن مش من الشعر العرق قالوا اللغة توقفية وقوام آخرون قالوا لا بل اللغة الصلاحية إذا اصطرح القوم على لفظ معين يكون هذا وضع اللغة واستدلوا بقول الله جل فعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم قالوا البيضا بلسان قل قوم لهم مصطلح فتكون هي ليست توقفية وكل معه دليل هنا ليس كالمسألة الثانية لكن توسط الخيار العدول فقالوا نقول أصلها توقيفية واما صرا وهذا لا ينافي أن يصطلح اقوام على مصطلحات المصطلحات لا مشاح فيها فاصلها توقيفي اصلها من الله الذي على تلقي وعلم ادم الاسماء لله وفرعها يعني المصطلحات لا هذا لا ينافي أن يصطلح اقوام على شيء فيتكلمون به لان سئ كل قوم له لغه لهم لهمه ولغه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش لما قال اشكم ضرب تشتكي بطنك واتحدث في ضعف لا به رائحه تكلم بلغه في اللغه الفارسيه الامام علي بن ابي طالب ماذا قال الشريحه لما او شريك القاضي قال له ايش قال يعني ايه يعني حث جاي فاصطلاحات القو موجوده بقول لك اصواها توقيف وهذه صراحه يعني ما نراها يعني ما يعنينا لها تاثيرا في مساله الاصول ابقى لنا قاعده فعيدة قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام يعني يقول تكلمت كلمة وتنظر في الكلمة فتراها كلمات يعني على الجملة تطلق كلمة أنت عندك في لغة ما يعارب ذلك توافق فلاصل احنا نبين الأدلة احنا مش عيدين الأدلة احنا نقول توافق ولا تخالب نعم وهذه أدلتها قول النمس سلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمه لبيد اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل الا كل شيء ما خلا الله باطل وهذه كلمتان ليست كلمه اهو ده وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه يبقى ممكن تطلق على الجمله على الكلمات طيب وايضا حديث النبي صلى عندما دخل على عمه أبي طالب ومعه أبو جهد ومعه لا الصنضيب من القريش فقال له يا عم قل كلمة واحدة كلمة الآن قل كلمة وحج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله هذا مكتبأ وخفض هذا مسألة طويلة جدا, جدا جملة اعرف على ما شيء فهذه جملة وأطلق عليها أنها إيه كلمة وأنها كلمة وهذا والحق هذه مسألة العظيمة التي نقول فيها الكلمة تطلق الكلام يمكن أن نفرع لها لأن المصنف لم يأتي بتطبيقات كلها عنده لا التطبيقات التي يمكن أن نفرع لها في هذه التطبيقات زيت أقسم ألا يتكلم كلاما زيت أقسم ألا يتكلم كلاما يعني أقسم ألا يقول لا أذهب إلى بيت اليوم كلام صح ثم قال أنام أقسم زيد أن لا يتكلم كلاما يعني جملة جيد وقال أنام أنهم كلمة فنحن نقول الآن عندما بينا وأثبتنا أن الكلمة تطلق على الكلام والكلام يطلق على الكلمة قلنا عليك الحين أنا أعب أقول استغفر زيد قال أقسم اليوم لا اتكلم كلاما كلاما يبقى من كلمه قال قال الله لنقف له الكلام فلما أقسمت ألا تتكلم كلاما صح أن ينزل تحته الكلم لأن الكلم كلام والكلام كلمة يا عم نقول لا إله إلا الله إذن قلنا له لما تكلمت بكلمة فعليك الحنك لأنك أقسمت ألا تتكلم كلاما والكلمة تطلق على الكلام فإذن عليك الحنك في حد اوضح من ذلك زيد زيد بيطلع معاه في الصورة مين عمر ايه يا ابا رجل وامرأة حبيب إحنا مين هند زين. رزقكم الله بهند من حول الهند أفضل زيد مع هند زيد فقال زيد علق عليه قال لو تكلمت كلاما فأنت طالب أو قال لو تكلمت كلمة فأنت طالب ثم قال لها ادخلي بيت أبيك قالت حرم عليه طلقتني بهذا قال لا أنا قلت لو تكلمت كلمة فأنت طالب وأنا تكلمت كم كلمة فهي. صح على ذا ف... أكثر من ثلاثة فقال ما انتم يا جماعة أنتم تطلقوها خلاص مهم من فقلنا له لا امرأتك تطلق قال كيف أنا قلت كلمة وأنا تكلمت بكلام قلنا الكلمة في لغة العرب تنزل منزلة في الكلام والكلام ينزل منزلة لكن هذا قضاءا هذا الحكم يكون إيش قضاءا أما ديانة لو أقسم لها أنه يقصد أنه لن يتكلم أربع كلمات ولو تكلم الأربع كلمات تطلق إما لا تطلق وتعيش معه لو صدقته لكن قضاءا قضاءا يحكم بطلاقه ها مش فاهم قضاء القضاء القضاء الشرعي رح. قاضي راح المحكمه فاين القاضي في المحكمه حكم بالطلاق ده معنى قضاء ديانه بقى ان هي اصلا قد وثقت فيه انه ما كان يقصد بالطلاق الا اربع كلمات وهو ما تكلم الا كلمه واحده فهمت ممكن ان تفرع عليها بذلك ارضوا معه 100 جنيه وضعها على الطاوله ادي وضع ال100 جنيه قال من تكلم كلاما فله 100 جنيه من تكلم كلاما فله 100 جنيه قام زيد فقال احسنت وسكت بعد الجلسه قام ياخذ ال 100 قال ليس لك ان تاخذه ليش لانك تكلم قلت من تكلم كلاما ياخذ 100 جنيه وانت ما تكلمت كلاما انت تكلمت قال له لا لو درست الفقه واللغة لعلمت أن الكلمة تنزل منزلة الكلام يا عم قل كلمة قل لا إله الله حجرك لك بها عند الله هذه التطبيقات التي يمكن أن تأخذ من القاعدة اللغوية هذه القاعدة الثانية الأخيرة نخطب بها وهي قاعدة مهمة جدا وهي حديث النفسي. لا يسمى كلاما حديث النفس لا يسمى ك... وهذا أيضا يعني هذه المسألة أيضا عقضية لأن الأصل فيها المتكلمون أتوا بذلك والأسريون رض عليهم على مسألة الكلام كلام الله لأن الله يتكلم صحيح؟ هم يرون أن كلام الله ليس, له صو... ليس بصوت ولا بحرب كلام الله كلام الله فقط ها معنى نفسي قام بالذات ده الدراسة أبا وينفع كده حاجه بس انت اللي تعتقده طب الحمد لله بتكتب ايش في الامتحان <تصفيق> <تصفيق> يعني ماشي بتكتب ايه انت قول قالوا لا ما صح بجد لازم يكتب اهل السنه برضو يا وأرضاهم يا أبو يعني تخفضوا الله مستعان أمثا هو معنى يعني أعتقدون بأن الكلام معنى قائم ذات الرب الذي فيه حلها. لا صوت ولا حرف وقالوا عبارة عن كلام الله التوراة قالوا إذا كان بالعبرية فهو توراة وإن كان بالسريانية فهو الجيل وإن كان بالعربية فهو قرآن نصيبة هذه لا قول المعتزر أفضل من قوله فهذه القاعدة ترد عليه على أن الكلام النفسي ليس بكلام هم يحتجونه ببيت في العرب في اللسان العرب اللي هو أن الفؤاد صاحب اللغة أنا أشعر ما بحبوش هو بيته اللي هو ان الفؤاد لللسان دليل إنه إن الكلام في الفؤاد صبات البق على أن الرسال عليه دليل عمتها أنهم يحتاجونهم هذا البيت لا ناقلهم فيها ولا جمل المهم الغرض المقصود بأنهم يقولون بأن كلام الله جل في علاء معنى قائم بذات رب جل في علاء يعني والقرآن عبارة عن كلام الله جل في علاء وهذا كلام باطل, باطل النبي السلام يقول أن الله تجاوز لي أو تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تجاوز أو يتكلم أو يعمل ما لم يتكلم أو يعمل إذن معنا حديث نفسه داخل وأيضا لا يعتبر به ما لم يتكلم أو يعمل وأيضا عندما قال المسلم لمعايا من حكم السلمي قال إن صلاتنا هذه لا يصل فيها شيء من كلام الناس مع أنه في داخل يعتمل في الإنسان ما يعتمل من الكلام قال من كلام الناس سمعه كلاما لأنه فيه صوت وحرب وأيضا قال الله سلام الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل أنه في داخله وصائم حقا ويحدث نفسه بذلك لكن قال قل أني صائم فهذه القاعدة المهمة جدا قاعدة الكلام النفسي لا يسمع وحدث النفس لا يسمى كلاما في رد كما قلنا على الاشاعره الذين قالوا بان كلام الله معنى قائم بذات الرب ولكن كلام الله الذي اولى كلام بصوت وبحرف والدلاله على ذلك قال الله جل وعلا واذ نادى اولا اصل الكلام قال الله الذي اولى وان وان أحد من, المشركين من المشركين استجارك فاجله حتى يسمع كلام كلام الله اضاف كلام الله الذي اولى وهذه اضافه معنى يعني باخذ صفه الموصوف وأيضا قال الله جلاله لما جاء موسى لنقتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما أما الأدلة على الصوت والحرف قال الله جلاله وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين وإذ نادى والنداء لا يكون إلا بصوت والحرف ألف لنين نون كافحة يا عين الغرض المقصود يتكلم بحرف وبصوت سبحانه جل في أولاه وقد سمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فحديث النفس لا يسمى كلاما فلا يحسب عليه المر لكن حق أن الهم والعزم عليه وحسب عليه المر هذا له دليل آخر القواعد التي او الفروع الفرقية التي يمكن أن تتعلق بذلك أن نقول وسوسة الصدر, الصدر لا يكفر بها الإنسان إلا أن يتكلأ لأن حديث النفس لا يعتبر كلاما فلذلك النبي السلام لما جاءوا الصحابة جاء الصحابة قالوا لأن يخر أحدنا من السماء قيلوا لهم أن يتحدث بما يختلف في, في النفس حديث النفس فقال النسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس أو جاءكم ثم قال يعني فلتستعذ بالله ولتنتهي ذاك صريح الإيمان ذاك صريح الإيمان فإذا أول الفوائد حديث النفس وسط الصدري لا تكون كفرا لا تكون كفرا أيضا الطلاق بالنفس النفس لا يقع زايدن قاله لمين زايدن لهند من هند اتطلقت ده استبدل بحثينة بعدها كانت السابقة كانت تلقى سلسة فقال لحثينة وهو ينظر إليها فقال أعوذ بالله من وجهك أنت طالق طالق طالق وهي تمسك السكين فيكتسم ويقول ما أحببتم رأى قصد في حياتي ويغلق فمه ويقول طالق ثلاثة وثلاثين طالق على المذاب الأربعة والفقهاء السبعة للمدينة وأبا يتكلم في كل ذلك قلنا كل ما تحدثت به في نفسك لا يقع فالطلاق في النفس إيش لا يقع لأن الله قال الطلاق مرتان ولأنه السلام قال ان الله تجاوز تجاوز أمتي عم حدثت بها أنفسها فلا يقع الطلاق بحديث النفس من هذا أيضا بيع المعطاء بيع المعطاء الذي لم يلك فيه إجاب ولا قبول هذا حديث نفس ما في التراضي في القلب لم يظهر على اللسان فلذلك الشفائياء قالوا لا يصح هذا البيت هناك قواعد أخرى منها قائدة الأسماء المنقولة عن معنيها اللغوية وهل الواو للجمع أو للترتيج؟ مسألة الواو مسألة قوية نرجعها ان شاء الله الأسبوع القادم خلاص نعم ما هو طبعا نحو ما هي المساعد دي هذه القوائد الأصولية اهل الكلام هو الذي يعكر علينا الأصول بهذا قول الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي قول الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي طيب